من الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعقبة للمتسقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصل الله وصلنا على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين بعض بابما جاء وحكوم بابيا في عقل الأصابع صار كما في عقل الأصابع فرحا مكتوبة وحكوم بابيا وحدثني يحيى عن ماليفي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال وحويري سألت سعيد مصيبا ويدية كم إمسا في اسبع المرأتي قواتنا مرقة أفرتي إذا فقال وحويري عشر طوان أميال إبلي قيلة فقلت وحانري كم في اسبعين لبفرد إمسا كسوغا قال وحويري عشرون لباتان أميال إبلي قيلة فقلت وحانري كم في ثلاث صدحنا إمسا كسوغا قال فقال وحول ثلاثون من الإبلي صدق نيفو قيلة فقلت وحان كم في أربع قال وحول عشرون اللوات أو من الإبلي قيلة فقلت وحان قريحين عظم ممركو ويلاذي جرحها لا وعيد جرحها لا وعيد واشتدد أياتكاتي مصيبتها مصيبة ذيذ لأن نقص عقلها مكتد أي راتي فقال سعيد وحول عراقي أنت وارما عراقييه عراق ملبوسات كاتيبت فقلت وحان قريم ما يا بل عالم عالم باناه متصبتون وحصحب صنية او خفصنيا او اما سجاهيل الجاهل, الجاهل باناه متعلمون او فقال سعيد وحيري هي سنة ابن اخي سنن هو سدا اون ادو سدا انكو داوي يعني قياس هو حكيناي فر فضل marke سبدنقوين أفرق تفروض إنه مركز حاوية أفرق قياسها كيلي قياسها كيلي حيوحور والسوحين والواطنك لقصه عيليا وأي وحي كبه هذا نيسا ثلث الدية كبه هذا نيسا ثلث الدية ومرخه مانا قونا نيسا ماكبه مركه دميس كوبه دليسا قال مالي محورة الأمر ومركو عندنا أنك اكتئيض في أصابع الكفي كفك فريس إذا قدع مركي لقوية فقط تم عقلها marka ayu murqaw dhameystiray murqawada alikhan kaas waxa weeye anna 5 salaab iyo shan tafrood ila qad uu murqil la gooyo kana aqulu waxu noqonaya aqalalka fi kafka markamagtiiisu noqonaya ilaa markii inta kafka dhan la gooyo waxa noqonaysa kafeeq magtii siyo de qacanta magtii iyo qadqiya 50 quntum iyo leeligaala oo fi kull asbuu'in 10 min alibbaa inasi wada oo mar kale jira marka Allahu subhaan afaqti afaftan shan tiis shan waka sidaa lagu wada marka sidaas way yihiin laakiin waxa weeyaa dad waxaan soo maray Saciid Muuse isagu diid iraqiynow xuleeyo qolada marka Iraq waa wax xawaris ah hagaa sei tii hadee multaay ya marka murqa arambii keenay iyo murqa wadahawayaan marqan sumada ku sheegay maxaa qay uga keenaysa weeyaan iraaqba ka timid waya qalmari wuxuu حساب la soo bicii دينار xisaabtoodu 33 dinar iyo 400 dinar wusuluus dinar iyo dinar saddex meelo dhiga meeshiisa saddexad oo fi kulli fi kulli amratem ammarkasta وهي ميلمه الجيله ثلاثه فرائض والصدح فريضه وثلث فريضه وهي الصدح فريضه ومحي ومركه سحا وهي اللهم استعان صدن كه وهي ميلمه الجيله وثلاث فرائض وثلث فريضه وهي حلكا فيد مركه حساب الاصابع 30 و33 دينار وهي يسون دينار ان مولا مركه وخليها وان صار فارت ان مولا وخلو يقن ba aan murallo yaqana an muradi walb markaa saxawayaan intaas ka waajibaya wu hisaabura saabici wa 33 دينار weeyan iyo wasu dinar dinar 7 lo dhimay shisad xad oo si kulli an qulatin markaa saxawayaan farqasta markaa afti inta hor ku sugan inta horo cidida markaa ka waajibayo تا هو سولو ص فريضه خالف قيب او صدخ ما مود يمشيش صدخ بابو ما جا جامع عقل... ما جاوش... حبابي حي ما جا و خي كيميد جامع عقل الاسنان فراها مرقا مقتو الكه مغتودا و بابو حبابي حي جامع عقل الاسنان الكه مغتودا باو هو ويان كلمنتين وحدثتني يحيى صلى الله عليه وسلم تلتمين من يجيه نعم باب جامع عقل الأسنام وإذ كهام مكتودة بابك كل من يجيه وحدثتني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن مسلم الجند عن أسلم مولى عمر وخطابة أن عمر وخطابة قضاء في الدرس جوسكا بجمال أور وفي الترقوتي كالحنثنا بجمال أور وفي الدرع في رهنا بجمال أور وكشف واحد من يحيى باي ورقه عن مالك عن يحيى بن سعيد بن صنع مغلى سعيد مصيبه مغلى يقول صله قدى امر وحكم في الادراس الجوسه ببعير ببعير البعير هذا هو وقضى معاويه بن سفيان وحكم في الادراس الجوسه بخمسه بعره بخمسه بعره خمسه بعره شنسن شن اورو هل كان مرقى في وحاي كلك دغنيهم الكوه وي كان نفذ دلي هي عمر wuxuu weey kale macna qafxu wuxuu ku quruux badayee sadaqteed gowsu adiga umbu sidaa si qarsoon wax ku taraya waxa uu ku urto ku qaliinta mooyane quruxtu kuma fadhiyo oo hadda labada gowsu ugu dambeyay laga tuuro ciidimada ku adri miisaba laakiin labadan fool hadii laga tuuro deruux aad noqono qof markaas xawayaasina uu u yir waxaysa baad noqono an markaas xoguu qoelkaan farasho iyo muciyahan iyo waayo samta neef la hukuma ama gowsaha haba haba dal hukuma لكن halaw hukumulee gowskii laakin muawiyatu nabisufiya ba wuxdaya mees sunnadu makala qaadinay sunnadu sida ay toshan neefan ba lagu deeyay sida raajixana waa sidan oo hukume muawiyatu nabisufiya qaalas cid musiba wu huru في قضايا عمر وخطار عمر وخطار مرقى حكم كيسا دينه فيه وتزيد وزيادة في قضايا معاوية معاوية مرقى سحاويان اللهم سعان حكم كيسا فلو كنت أنا هدامها لها لجعلت في الأدراس قوساء وحنكذل لها بعيرين بعيرين أنا ضوي حكم لها قوساء لو لا أرمى حكم لها فتلك الدية والصواة مكتو سلاسة كسنانسا وكل مستهيدنا معجوروا وألقى أجلسين إياه ودنبق صلى الله عليه وسلم الحور إذا استهد الحاكم فأصابع فله أجران وإن أخضاء مرقى سبحانه وإذا استهد فله أجر واحد مرقى متكسوا مأجور وحدث ليحيا عن مالك عن يحمل سعيد الأنسارية عن سعيد مصيم أنه كان وحواها يقول كيرا إذا أصيبت السن إلى قبل قل أصيبه فسودت أي مذوباته مرعه مذوباته ففيها عقلوها مكتئة كواجبية طعام الله رمضي السلام وإن نفعه ما شوق بحديه fa yin duu xawaadii la jeer markaa bacdo antasowda antasowda iltumadoobadeed hadii la tuuro fa fiya aquluha magtiyada ka wadibayna qadato aman oo dhameystan inagii walogu dhuftey umadoobadey nafsu waxuu u badan ma taalo haduu dhigi raato dabtanaha wax isma jiraa waxa dadku yahyahu aan maray gooma maado sheekh aadna baa dhignaa ta kale way haduu digbi ma taala ayaga dadka يعدث اليحيى عن مالك اي حم سعيد الانصار انس بن صيب انه كان يقول اذا اصيبت السنه سن الى جمر قلاصيبه وفسد أي مدباته ففيها عقلها امرت اذا كواجبيتها تمام قدميسن فين ظله حوادث لا توره بعد أن انت انت سودت مدباته ففيها عقلها امرت اذا ايا اه ففيها دحيده وحا عقلها امرت اذا نقود تمام انهم يسن العمل عمل صلب بابي في عقل الاصنان الكه مغتوله مر خاصان وعانفلو وحدث لي يحيى عن يعني كيفير الله بحنيه عن مالك عن داود بن حسين عن أبيل قطفان بين الطريف المري أنه أخبره هو أرغمي أن مروان بن الحكم بابعثه أدري إلى عبد الله بن عباس وأدري يسأل بسوء ويديني مرشد محمد مرشد محمد مرشد مرشد أجاوبك يلا خاف مسوريا أي محباس قطع وجويه بعثوا وضر الى عبد الله من الباص وودي ري yisalo wisago waydiinaya maada shud bal si gauss ka maxa kusugan faqalo abdullah ibn abbas xurri fi wakhawa jibaya 55 milyan qalo xuri faradni marwan ba'i ilaa abdullah ibn abbas wi'i wa had kutira adab wi'i faqalo xurri wi had kutira adaa tajaluma yeleysa muqaddama al-fanni afqi anti san hore misla al فقال عبد الله بن عباس لو لم تعتبر ذلك الا بالاصابع عقلها سواء وحيد مرق عبد بن عباس لو حد لم تعتبر هذا مرق سخاويان فيرنين ذلك ارنكا إلا بالاصابع فرهمايان واحد كلا بدا ودين عقلها سواء ومقتدوا اسميه مرق انا وخليه مرق فرها يملك لها كفيرن لو ليه far yarada iyo far dhaxal soo isku magmaah macna haa weeyaan iliga gohoriye iliga bambana sidaas u bay u ismidu yihiin weeyaan macna labo lam taa u tabaar haddiida marka saxawayaan u ba fiirsan macna oo marka تا عغلوها مكتودو صوان و يسمي هنا تاسافو فيله واحد درسني يحيى عن ماريد عايشامن عروته انبي انه كانوا خايو يسوي بين الاسنان ان إل كان كي مرقا سخوا و ولا يفضل بعضها على بعض بركد برك كلاكمو يفضلين قال ماريد و خوري والامر عندنا انو امر قنغتيده سدانو قبنو ان مقدم الفم والاضراس هو الايام ميعيهو عقل اللوهام مكتوض الصلاة واسميه وذلك رغصه كنت على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله في السن إليك خمسة وشمبائمية الميلة وصله ورغاية السلاة ورغاية لحوية أن لا يتحدث وقلت سنوه إليك وميلة سناني لكها كمذا لا يفضل بعضها بركض كما فلبنا على بعض برككري <تصفيق> اللهم استعاد marka baaw ما jawi xikii dib u baab yahay fiidiyowti jiraa xil Abdi aad baan ka markaas xubaha dhaawu ciisa magtiisa wixii uu kuni dib u baab yahay yaani wuxuu وحدث لي يحيى عن مالك انه بلغ وحي سوغرنا سعيد وسيبا سليمان بن يسار كانوا يقولان كيده في موضحه العبد اذان كلف عداد نصف عشر ثمنه لعقته 12 ميلود او مهشه تبناه بركيد با لبخينيا او مثلا هذيل لعقته كمته هي الامر خاصه هو يا مهشه تبناه 1500 و1200 قيبه كمته ويان كته allaahu subhanahu wa ta'ala saabtuna wax weeyaan hadii uu dhinto maxaa la labixinay qiimatu waa la labixinay soo ma qiimatu waa marka la labixinay qiimadiisi marka maanta marka soo wax weeyaan waxa uu 20 ah marka boqol ka uu 20 ah boqolkiina marka nus wala labixinaya la seden hadda maxaa uu 20 marka marka nasi uusr muxunu qashan soomaa taasan baa salaaxada ka laga bixnay soomaa isna waa sidii oo kala uno qiiladiisii baan tonlo qiimaysi tunaad barkiin bal bixiye waa xurti ma loo qiyaas qaadanayaa suba يحدثني مالك با ايوار انه بلق وحسوه وقال مروا من الحكم كان انه يقضيه كل حكم في العبدة الضانقه يصاب بالجراح ضاوعة الواسمة ان علام الجراح وقف كضاوعة وحاو الدشيسة قبضا ما اشينا قصة كأنه صار من ثمن العبدة الضانقه العبدة قال مالك حويري والامر امرق عندنا اكتيرا ان في موضحة العبدة الضانقه الافعدات كيسي لحواجبية لسبوع عشر الثمنه لعبدة يسا الطمق من وماشا طرنات بركه إلى مرقص وفي منقلته لفط مرقص حين لفط دخل في دقا دقاجين العشر بها كواجبين والنصف العشر إلى مرقص حويا عشرين بركي ومثل من العتيسة وفي مأمومته دخل في مسكحة قاطية لفطينهم إيه وجائفتي جائفتي سوى دخل ومنخل صحيح النورقي على أشقارين في كل واحدة متكسوا منهما اللبضا كميدا معمومة إيه جائفة ثلث الثمانه لعقد يستحضر الله ما يستحضر الله بحليه وفيما سوى وحيكسوا رهادي لخسال الأربع آفرطا خاصة وما آفرطا غيرت ومما كميدا يصاب الله أسيب يبيه كاس العبد عضون كما نقص من ثمنه وما اه اه ما شيء لقو أصيب أن قصر النقص من يمين ثمين لعكتي في رنك في ذلك رنكا بعدما يصح العبد الضوء من تفيوبة الدمذي ويبرعوا بوكسر ويبرعوا بوكسر كما بين قيمة العبدي أبداك قيمة دي سيدي سيدي سيدي بعد أن أصابه انتواسيه كذب الجرح ضاوعه إذا وقيمته قيمة دي سيدي سيدي سيدي صحيحا نقول فيه با. قبل أن يسيبه هذا ضاوعه انتناسي من كر ثم يغرمه المكنبي الذي أصابه وأصيبي ما بين قيمة دي سيدي سيدي سيدي فهذا كما عنه حمقنا إياه addoonka marka asalka xadadka kiisa galanay oo shan balaab mis mis mis u cusur ayala bixinaya lacagtiisa ma qoto meelo ama meesha tubnaad barkeed baa la bixinaya kun kaana qoto saaleenay oo marka kun baa kunba lacagtiisu mid aan tahay 10 qaybi qol bayno kana saboqal ka labo qaybi kun ka miday qolaysan kan ka labo waxa ka waajibaya marka subxan waayaan yaacne isaga waxa ka waajibaya al-ushru ayaa ka waajibaya marka sallallahu sallam alayhi wa sallam iyo walishu ushr min samalih yani min qiimatihi oo marka ninka xogta 15 iyo 10 baa ka waajibaya sooma 10 saman ku yagu waa magtiisii oo toban loo qaybiye meeshii tobanad على shamtro ma hayta waa magtiisii markii toban loo qaybiye meeshii tobanad la labad loo qaybiye shan iyo toban mar khasbo noqotay suma addoon kana waxay noqonaysaan lacagtiisu u baa toban loo haddana waxa sameeyeen meeshan tuna dadaba u sii qaybinaysa shan bay noqonaysaa somalaha shan iyo toban bay noqonaya marka qiimadiisa kamida waaya jayfada iyo maamumada haday in xoro ku dhacaan 300 tii la bixinayo somalaha 300 qalada iyo jabal la bixinaysa oo xogaba la bixinaysa somalaha waa sidaa soo kale isma oo filu su qiimatiin ba la bixin kun qayb saddex bay noqonaysaa ya في صدره يصدح في الشلم فيا اسول بها اسانا ادعو انت صلب خين يا اسنا و سداسو وقيمديسان فلسكده لكن ادو كوما مليبه كديه ادونتو و سداس اللهم صلي عليه السلام oo asxaq taa wixii kasoo horay afaqte wa moodixda munaqilada maamumada jaayfada sanadatan asxaq taa wixii kasoo horay ee abdoonka ku dhaca waxa la fiiriyay markuu oowolida qiimadiisana hoos u dhigaya markuu caasimad qabay waxay ahay marka saxay qiimadiisu la kun bay xayd ee gamar kaas waxaan jayfumaa ثمها ma mudhamaa wa dafar qalon mahalla wala qiimeen markhaaq ee marko markhafaylo kun buu aha markan u dakhad qana ku dhacayna 1500 buu noqday maxaa u dhexay marko 1500 waa dhexayso ma 1500 ka wa baxnaaya قال المالك الحون رحمه الله تعالى في العبد الضان إذا كسر المرك إلى الجبي يده قاعد تيسي ورجلها ملك تيسي إلى الجبي ثم صحقوا فيبذا كسروا جب كيسي فعلى من غفضشي وحى أصابه أصيبي فليس ميه فليس ماهان على من غفضشي أصابه أصيبي طاوع كنفت الشيء وحفا فإن أصاب كسره كجميل تيسى سعديه مرك أصيبه ذلك كاسا نقصه نقصه كنعه أو أفل أما قلعه كنعه كان على من أصابه حدو الشيسام قدر ما شي قدر فيه نقص كالنقصامي من ثمن العبد أدوانك الله عدت الشيسام هل هذا أدوانك قدر في سيلة جبيه أملت في سيلة جبيه وكذبوا فيه بعده ثم يستحى كسروا ويسعى عاف ماذا بس قدر أن تكونوا فتواجبين ويسعى فتواجبين وبعاف ماذا أحباله بغماله ماذا يبقى سبب طوى أدوانك قيمتنا بحجرين qiimaddeen waxaadu u dhaxeeyaa laba garan kare markii dakhla ku dhufatay oo u fayoobaday iyo intaadu ku dhufano dakhar balahayn ee isku midba qiimadiisa noqotay waxa la qiimeeyay markii meshimo yar laba hadii laakiin dakhliga aad ku dhufatay oo fayoobaday laakiin uu ku bogsaday qalooc ama naqsi la xadisaa ku keentay waxa خيو ورسول قال مالك و خوره الامرو احمد خو اندانا نغاغتا يدا أن في موضحه العبد اضن لفعدات فيسا عفوا قال مالك و رسول الله محمد خو اندانا نغاغتا في القصاص قصاصا بين المماليك اضوامده دحدودها كهيئه كهيئه قصاص الاحرار ضف حقه القصاص نفس الامه اضن نفسته بنفس العبد اضن نفسته و جرحا ضاوي جرحا عيده كما دونا ranu ha wayan habeenow marka saxawayan adon adon dalwat walo qisasii lakiin oo ka tanaaleen fiha in nafsa bil nafsi ama nafsa nafsa nafsi iyo dhacaan bay noqonaysan mid kale hadii gowad gowar xora hadii ay dishan walo qisasii ninku gowar xora haddu dilno walo qisasii soma sidaas oo ilaa waxa la yiraahdo qasuxa أن quraanka marka anan nafsa bin nafsi an nafsa wa'am sama naf'u qambaas soo galaysa wal abd la nafsuu isoo wa nafsuu snaatimul kha ilaamul kha u yiri allah subhanahu wa ta'ala wal juruu qisaas wal juruu qisaas yiri marxa واننا بقينا ذلك يشفع لسيده لكن هو قوى ابدومه نفسه بعد سو قصاصي اما لا تكون حبنها بسو قصاصه تسو قبا يسو سو غليانه انا نفسه بالنفس اللي لكن هو يشفع هي ما وه قال عمر خلاص حويا عمر عبد العزيز ابراهيم النقعي الثوري مالك شافي عبد الحق هاي رقبان ورقه اللهم صل على وفي القتله الحرق بالحرق والعبد للعبد سمح العبد للعبد وهاي اللهم صل على فاذا قتل عبد ادون مر قدر عندن كسودن خله خيره ولا دور قتل عبد ادون قدو در عبد ادون قدن الكسر كسودن خي روى على سيد العبدي أضانك السيد سيساء أضانك البقتولي أهل الدرين قتصو ووديلي ويو شاهده ودونا اخذ الاغلب مقته وقادن فاينا اخذ عقله مقته وقاتوه اخذه قادني رب أن العبد اضانك وخو نك يسري اضانك القاتل هو خدلي ان يعضي انو سيو فلان العبد اضانك القاتلس اضانك المقتول يا لدلي فعله صنميا ويو شاهده ودونا اسلم ووديبيا عبد ادونكي سوذي فايذا ذلك انت ابو يعني وليس رب العبد اضام كان كان يسخره و صنانه اضام كان بقتولي الا دلي اذا اخذ العبد اضام فمرقو قاته اضام كان قاتله و حدلي ورضيه به الخالق كل نقض ان يقتلوه من دم بنانه وذلك لذلك قال سبحانه في القصاص قصاصا كله ضمانتي في العبيد بين العبيد اضمده دحن ودا في قد عليتي قعالتو غويته دا اي ورجل لوقته ذلك عملته و خيشبها بمسدتي في القتل واديزيل تي بوس كيسيو قال في القصر عبد القاهر هلكا و خو كشيه رحيم الله وتعالى مؤلفته مسائل الخامجيه الضون باضون كسو ديلاي السيد با مرخمه سيسوجيبت الضون كيل فيسي يا الضون كان فيسي سوما ميدو علينا لبا خيار بوليا الضون كان كان السيد كيسو لبا خيار بوليا اما انو مرخا الضون كان ديلو او way ina in oo adoon kala adoonkiisa laga dhiley qiimadiisu inuu sahayd la jira suuqan iska jooga wax dilay minkiis kala aha isla laba midow banaan oo uu yiraaho warbalho markaas waxa qiimadii waa sax adoonki sida uu la sameeyna uu waa haa sawirka markaa sax waxa way adoon kana wax ka dilayso ma haa adoonka laftiisaba adoonka marka uu qaadanayo laba siyaabo ayuu markaa noqonaysaa imaanu qisaasahan loo qaso qabanayaydee waay imaanu inuu inuu kiisii ku beddelu haysto qali ku noqonayo hadii qisaasahan uu soo تولا فهمي سوما اللهم صل على رسولك محمد ما خصو وحوري وذلك اذنك حسنا وحويا يعني حكمك لا سوشي وي في قصاصي قصاصا كل ضمانتي كل ضمانتي بين العبيد الضمره دخدود يحانيسه تكون بقدرنوه تكون وهي قصاصي بين العبيد الضمره دخدود يحانيسه ساسين مدري له bin al-abd jawmada burkudiga aya nuusq burkudiga bin al-abd uriga haa wax ka bin al-abidi ba sax ah sidaas afiican laakiin nuusq burkudka u baa bin al-abd diga oo nuusq waliba tan hindiyanka ah allahumma sa'a misalan tusaraa hamu khifi qad'il yadi qaannta goynteda iyo wada jilay في القتل ذلك الاسبو قساس يمرقى قال مالي وحور رحيم الله تعالى فالعبد المسلم أضانك مسلمك ويجرح رواعي اليهودية أضان يهودية أو النسرانية أما أضانك أسرانية إن السيد العبد أضانك سيد, سيد فيسو إن شاهدوا دونه أن يعقل عنه من المقرب ماكي قد أصاب وأصيبه فعلى أصميني أو أسلمه ليبيا tooyoba walaa ibil fayo yahoodiyiiba iyo lasiini oo nusaraaniyo min samal cabdi adoon qaloagtisa laga siinay diiyadu jirxi diiyadu jirxi dhaawii ciisa magtiidi markaa oo samane walaa ciisii kullu dhamaanti waana haata bisamane laa ciisaatu koobo walaa yuc dil yahoodiya yahoodiga lasiimaayo wala nusaraaniyo lasiimaayo abdan adaan musliman ma tasalala subhanahu wa yaa adaan muslima umba adon yahudi intu soo qabsaday umu lafta cadee Allahu sayid ciisi ayaa marka subax weeyaan magtiinu qaata damcay nus wa habannaan marka hal arin ba bannaan marka aruntaasi waxa weeyaan marka ninka yahoodiga ah adoonkana la iibinaya muslim ka ah raagtii waxa qolbihi adoonkaga maxaa ka nuxsamay boqolki boqolki ho ama adoonka xoolay imayay sayfii muslimka adoonkiisa muslimka waxba imayay isagoon ba ka bixinay mas'alaha mar khabiya shaadiltaa adoonmuu u diibay kan yahoodiga u ma diibiyo xaro waaye waxay ka duwan tahay bixina قال u xurisil في العبد iyo muslima iyo dhul yahooda iyo yuhuud iyo israani iyo nasrani in sayid al abdi addan ka markaa saxawayaa saytiisu waxa la doon galay markaa saxawayaa in shaahad udanay aqila aanu magtanu ka bixin qadsoob waxa uu sababtan ka faca uu samaynaya oo salaama uu u dhiibaya feybaacu wayha amsi oo salaamuhu sayidu sayidku u dhiibaya bafsuuq geeyso oobi macna soo ibi u dhahay faybac waa la yimid fayuudii yahoodii yahoodii yahoodii yahoodii wax la siinaya aw nasraaniyah wa nasraaniyah min soo nabadon kala acsiis wax la gasiin u yahay markii la qiimeeyo kun uu gaarayo adoonna kun bala soo siyo waayo yahay yahoodiyi yahoodiya waayo dhaysayidku masinayo al yahoodiya yahoodiga wala masanaaniyo nasanaani goona abdan allah u dhiimayo waddanka musliman muslima baawo ma jawi hukumka bi afidiy tahleedim ahli dhimaha mar ka magtsooda marka nolanka ahli dhimaha ee gibirkan gaaladana soo kaldo dow mid waa oo muslimintu ballan bay la galeen ina wada noolaadaan midna waa mustaamiro waliska badgadii muslimiintu iska dhaxnuulayay midna waa kanu zimigaa ho gudur baa laga qaada midna misala waxa weeyaa فيدية فيدية haa allahummas ta'an baa ma jawi ku qidububab yaa fiidiyatil haa fiidiyati ahlidhimah أن marka magtoda wuxuu ku yimid waxa dadani yahya قضى حكم ان الديه اليهوديه والنصرانيه اذا قتل امرخ لد لا حد ومسود ومهمس بالنسبه لديه الحرب المسلم ننكه يهود이가 مرخ لد لا حقت اه ننكه مرخ نصرانيه حقت اه لا لدلو منقص وحين نقنيان الى اهل الكتاب ومنق غير بلاي قداسه وهي وحتى اولجي سيبي نقنياهن كو اسيغه اهل الكتابكم مقسود وحين نقنيان وانس وديته الحرب المسلم نكح حركه مسلم كما اكتسب بركين حديب يقول ايخ نيكا مسلم كاونت بالس يهوديه جابتنا مرخه يهوديه ده انا شري له واتن بالس لين غو ديه خرت هي بالسينيه كونتني قال مالك وحوري ضحين والله وتعال مساله سويا منكم مرخى دائم وان سنمدوكه حنابلدونا ظاهرتي سو قبا وييان عبد العزيز وورويه مالك يي لكن واحد الروايه كريمه محمد ولي هيو واصلو سديه المصلي باب قراء اي وقضى صدن حالات فلسطين كنتو سيمايو غوهر هدا يتخينا دي كونتنكي ام با صدخ لو انت ام بي قادني مش دحط روايه لكن رواه كنقدي با ليراها رواه ده وكنقو بنملا قيبه كيم ليراهان القميء مجاهد وشعب ينخو يثوديا ابو حنيفه نو حيراهن واربالس كاما مصنى يوبيته كدية المسلم من كنسرانها يوهودها مكتشيسها وعن مكت مسلمها كنبيدها وعن على قمية شعبيا نخايا ثوليا وحنفويا ماذا يسأل صحابه لقيمكم من, من الولاوه وديو عمر وخضابه كبير عثمان باكر من سعود باكر من معاويه عبد الفرد مرق هلكه مده يسو خوري وحده قاول مصيب والزهدي وما عن عمر الصعيب عن نبيه عن جدي حديث بوكينيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال دية اليهودي والنصراني مثل دين المسلم ولان الله تعالى ذكر في كتابه دين المسلم خوشاجه هو حليت ما قا وديهت مسلمه الى بليد haa marka wadiyatu salaamatu markii la yiri waxa wayan dilka laga hadlay dilkan laba kala qaadi waxa la dilay yahuudiyaha iyo muslimyaha laba kala qaadin meelay diyatu marka subhanu waya sida saxda waxaan leenahay dhanno kaadi isla hadeedka caawu saabi anabi aan jidimaan wadana oo maxay ah diyatu muhaahid قال من وحور الامور امر عندنا انا كثيرا انه لا يقتل مسلم مسلم لدينه ما يو بالكافر لدينه ما يو من قال اللهم دليا مرخه الا ان يقتله من دم ويا مسلم مسلم قتل غيله قد الدل مرخص حويا كذا يديتانا او فلو قتل به مرخه ولو دليا من قف مسلم في قال هودي للو قياس ما يو وسده جماهير اهل العلم اي قال مرخص ويا من سده عمر وعثمان وعلي وزيد وfabت المعاويه قالوا صحابده عمر بن عبد العزيز وعطايه حسن وقالوا يا مالك يا ثوري يا أزاعي يا, يا, يا, يا أبو ثوري لكن الإمام النخعي يا شعبي يا أصحاب الرأي كيف كبيلو وحيداهن وانو كبا قاضي وغالك كلامو يا لكن غالك دمغه حديه مسلم دله مرخوال ولا دمغه داهن مسلم خاص وحديث ابن ابن البيرماني kasiisa hadith saxmiye abuu daawud iyo bay soo saadeen ba la yiqtalo mu'minun bi kaafirin iyo lafdhiga bukhari fi sahihi la yiqtalo muslimun bi kaafirin ayaa markaas aanu dileshayna bi kaafirin oo ka galo galo dhanba soo galaya ama diin waxa noqdo ama امر خاص اللهم صح حديث ابن البينمان وصوص وهو حديث مرسل سيئه وكا هو يحل الا ان يقتله مسلم قتل غيله معناه بحويان انه مرقص صحيحان اللهم صح ست دقائق تا اوو ديل مويان امره ولا ديل هو يفساده با لو ديل القصاص لو مدلي للفساد دلو دالمقص وفساد السوي و يعني يلقي فساد من ودي لي يداهن واي حتى وحيدن غادي للعفيو لديم ما يداهن ها الفساد دحقول با اسكو ديتمرف لا سودو دو دو قله وحيدن لا يقتلوا المؤمنين بالكافرين اصلا قله وحيدن يقتلوا به اصلا قله صدخات ما وحي قبان او يوم مالجي ليست اه هذو لا ليس راسين لا والذي أدلي أعطيته غيلة كذلك يعني أعطينا ماذا قال بسم الله والله يسمعكم بلاه التعالي اللهم استعان وحد مثل يحيى عن مارك أن يحيى من سعق الانساريان وصليما من يسار كان الحيا قوله كيرا ديت المجووسين كمجووسكا مكتيسه ثمانية مئة درهم استداد بقوله درهم ويان هذا جواز لك قال مالك حييني <تصفيق> اللهم استعان مركه 800 درهم و 800 درهم قاسم رسوله المسلم قف كان مسلم كان مات سي 3 قيب مايا شنو قيب و هو سفانتاز شنو قيب 20 20 3 قيب نحيه بربه لحي dhexe barasho barkaas la bixinaya siddeed iyo boqol dirham lagu sheegay inta ah ha siddeed iyo boqol dirham wa intaas weeyaan wa واريه هو اسهل علمي لكن رياض وحجله كلا جره مرخس قواعد للسوق خلافه مركا عمره عصوم ممسعودي سعي المصي طايح حصني مالك شافي اسحاقي سداسي قبال كل اذا لكن عمر عبد العزيز ابو حجري والنسوديه المسلميه سده كتابي او مجوسه كتابي وان سمينا حكه مخلد صن بهم سنه الكتاب والمصامر لصومهم فيلي marki المجوس اهل الكتاب سيده اهل الكتاب كان يقعد يا صومها المجوس وحلموا ما داموا وضب اهل الكتاب للمري في باب الجزيه في باب الديه ان هالكهم هلمري يسو لينيا و ونس... سيده مره نسوديه المسلم نس هلقا سو فالله عصان لكن رقبه على كسير درايو وداهيهو نقعه يشعبي اسحب راي وهو بكسير دين يي ايغ waxay kulayeen ba ninkan waduusiga e wasakha e qurunke mesha joogo aad diinta ku diinta muslimi way kulayeen li'anno harq adami ma'soom wahu nu asa fa ashbah muslimi way اجماع رو حقوق انتي مارخاس في زمن الصحاوتي قال مالغو خوري وجير قال مالغو هو الامر عندنا امر خواص داكثير ان قال مالغو خوري وجير خوري يهودا عيسى ونصرانيين وسانين ونصراني والمجوسي في دياتهم ليون كول يمتو على حساب جراح المسلمين مسلمين تباو عودا مارخاس خاوي حسابتيدو بنقني في دياتهم مكتودا al muḍiḥatu wā nisṣu ḍiyyati magtīsa to marko loo qaybi meesha tunaad kala badlo si qaybiyo wal ma'mūmatu wā thulthu ḍiyyati diyadiisa markii saddex loo qaybiyo meesha saddexad noqon wal jayfatu thulthu ḍiyyati ween noqon fa ala hisaabi dhalikum baahani jiraaḥatuhum jiraaḥat kowgu markaa kulluha dhamaantid haa niyi yuhuudalla baawacay iyadoo la dilaan ka dhaleen ama nusdaani ma mujus in jii wudu gawo nasu dii taluus maksiisu wa yahay waxa marka saxawayaa mid san baxar muudhiha lagu dhuftey salaafsinaya daxar muudhiha marka lagu dhuftey soban u qayb kan اللهم صام مؤم ومأم الجائف وحيى قف كن تنبه سمعه قيب كنته ستخ قيب انتي لو بربه انت اسوقا لنا يا جائف انت اسوقا لنا سو وكتابه حق جدايه هو دريه سو او يسو نكسي سو و تصدره و اللحنا في ايه برصمه اللحنا في برؤن بوحده قيبنا يسعى الطرن يا لحي برؤن طرن قيبه و انتحانة يا يا و انتحان واصل من يسوري يا وحو يا يا يا سلانتا واخ راسيي سوما موود خالينتا سو قادان دي لمدوسو موود اي جاي في امامو ما تخاي انتا صدخو قيبي نحدي بركو يا ها لبيي لبيي ابقو لبيي ادو تقبي لبيي ادو والاولى الى ربعها يوحو قالن لسنا فعلى حساب ساسكو وذاف على حساب ذلك جراحتهم باوعيدود waxay tahayta xisaabta kullu waa dhameysas gooda وكا داوود خindabi yahay ma yujiil aqla magta wixii waajibi ku waajinaya calad qojul ninka fi khaasatan maaluhu horeeso kili ah yaani ukad liya magta an lala bixirin ee san kiliin وحدثني يحيى باوي ورخمي ان ماري عن شامن عروه تعنبه بو كودي مرخص انه قال كانوا يقولوا كده ليس على عقله تلك دشي سماه عقل مغ في قتل في قتل عندي مرخص حاويان كسك دي دي كسك اها وينما عليهم دشودا وحاوا عقلو قتل الخطا ديلك غفكا مقتس حديك كس قفكا دتوتو مقتش خفال غيرها قسم تلو غوامخنايو تبادل اللهم الا حدى احسانك إحسان كل احسان سمي واصح لكن لو ما لكن ماكتا دلكه غفكه ماكتيسا اللهم السلام عليه وتق الله ترك لو ليه وانا سي ما خا اهل علمي اي سلمامن انه من ربنا الرحيم الله تعالى اجتماع مسونو قليب الصلاه اجتماع مسونو قليب عن الله إجماع وحدثني يحيى عن مالك عن نشابه الزهريا وقالوا بحمل مرضة السنة والسنة وحي قتبته أن العاقلة تطلق مركز لا تحمل شيئا شيئا نحبارين بارهم من دية العبد يارضونه مكتلسة كميدة من دية العمدي كاسك مكتلسة كميدة مرضة إلا أن يشاء ذلك أن الكائنا يقضونه موئيانه ويقضون مركز أي رقالك النقضان موئيانه وحدثني يحيى بائي ورغمي الله يحيى باي ويرمي حي سعيدنا وحدثني مال عن مال بو كودى يا حمص مثل ذلك السيده هروكه السيده والسيد الشهاب الزهر والقبطي اللهم صل عليه سيدنا مولانا سيدنا ابو امام مال يا ابو حنيفه على قمان قال معي وحن مد قوانا سيده ان هذا اجتماع من وين ندرسوا نقلي على حين wa hadii qalaamari waxa uu xiriiray nabdo shihab inu shaabi zuhri qala waxuu uun mabatisuma sunad waxa ku tagtay fi qatlil andi dilka marka kaska ah xina ya'fu awriyaahu awliyadiisu marka ya afiya xina ya'fu marka ya fii ma li xuriisa إلا أن kali ah illa أن sucinuul aaqilatu maqto in ay tolku u kalmayo muyaane aan dhiibay nafsin xal noqso iyada loo qab markaas min ha xaqeed ka ahatay yaan no sheeb isuu laa uujiri kas markaa qofka wuu isku xal ugu jira qisaas ma ku waajibi soo ma qisaas yahay ka aafiyaan maqso wax ay waajib ku waaxad dib malataasiyada iyagu haday istiraan laakiin wax waaajib ku laga soo qaadayaa midna oo keen la dhahaya ma bawti eeg waxa hadir qaan joonnana waxa fii aan inaan laba bixinay ay qof waliba adduu hal le'er tii ay iga sagaagay neef malee kalee kale oo layu lahaanbay ana garan kanay minna inno sheeb qalooh hunu muddatii sunna sunna oo waxay ku tagtay fiiqadti la aan di adil kan mar khaaska xinaaya afruumad ka afiyeen awliyaal maqtuulay kala dilay mid khaaq qaraabadiisi ana diida tidiido taqoon way ahay an al qaasili ka wakh dilay fi قال مالك الحمد رحيم الله تعالى الأمر وعمرك عندنا نقل اكتئيذة أن الدية الدية لا تجيب مواجبه على العقلة تطلقك مواجبه حتى تبلغ الثلثة استحمل الله من لا يقارس الدية إيا فساعدا وحي كبرا فما بلغ الثلثة ثلثة حي قال فهو على العقلة ويان وما كانت دون الثلثة ثلثة وحي كوصينا فهو في مال الجارح باوعي مرقام حولي سالق ويالق بحنية خاصة وكليئة طيب حلقه في لي وح waxaa la bixinay maamuumada iyo jaaifada 300 dalbixinay Soomaa wixii halkaa iyo ka sarqayay kula bixinaya laakiin muujixada shan baa la bixinay iniga 10 baa la bixinay Soomaa shan baa la bixinay uljiida farta 10 baa la bixinay muqaddilada shan iyo 10 اللهم استعن علينا واسع صعيب مصيبه ماليه يسحرنا قبان واكمرت ابو خليفه لكنه كا دنيا يسفلي ثولو خليين حطائل قال غلبن توكونو غلبخيا اللهم استعان واي حديث شنو في مرخص سحن سومرني مرخص ابو وديري اي وديري مرخص inni annana nabi asassum ja'ala al-ghurqa magti wuxuu yelee alati taaso fil dalili al-aqilati nabi ku sallallahu alayhi wasallam islaantii wax u dhiseey ilmaha yar saato urtii magtiidi ilmaha yar wuxuu magtiisi magtiyeyele markaa tolkiibuu ayuu ku waajibay hadaba ilmaha yar de waxa wayan waad qimadii adan haddii la waan samayn fogaal weeyaan markaa shan taaso قال ماليبوح ورحمة الله تعالى الامر عمركم عندنا نقاك تيضا الذي عمر خاصة الاختلاف فيه خلافنا قصنا عندنا نقاك تيضا في من قفك قبل ادنينه اللقاء قبل ادية المكتف يقتل عندي الدل ككسكعة او في شيء شيء او مي الجراحة لا أعيذك ماذا اللتي لا أعيذك ماذا اللتي لا أعيذك فيها دحيال القصاص قصاصي كوه جويس سلام وضحالي وكلي أن عقل ذلك أدنك المكتس الله يكون على العقلات ترك دو شيء سماهنا إلا أن يشاوين وإنما عقل ذلك كمكتيس وحويا في مال القاتل كوحدة مكتيس مرقاة أو الجارحة كوحدة وعي خاصة وكريم ومجدها دي الله لهي سيكون مال ومال يعني هذا مال الذي يهي فهي لم يوجد له مال له مال بعضان لوهيهن ومال بون اللهين كان دينهم علي الدين لأيها حمال بالداء يأيها مال وبوحونك شقيق ها مجد كالله يوحس وليس على العقلات ترك دفع سماع شيء منه ولا الأاء ووليس على العاقلة العغة على أي المرك حوايا الصوا هيقررااو الدشي معها منه أي من هذا الواجب حوااجبي شيء وحلق إلا أن يشين دور موني قال مالي وح حمة الله على ولا تعقل العغة توكم خا كان ببحنا سكت أحد قفناقرواض كان بحنا ساء مع طلك قد شوقفه أحد قف مكتتكون بحن ص القاص الصاب النفس وفتي زكوسيبي عند كس من خواصيب او خطا ما قست بشيء ذلك هرن قد شيسوا راي اهل الفقه الفقه راي وصاص نقض عندنا نغاكتها ولا نسمع ما نما قل ان احد انطفى ضمنا aqdara ina uu mar khaasu xawiya magti mag uu mar kha ka bamaan qaad uu ka qaaday mindiye il aan di kaska mar kha magtiisa sheeyaan waxba walimaa uu ooro bii فمن عثي الله وقفك الله من أخيه ولا ركي الشيء محون فا اتباع فعليه دوشي سوحا اتباع بالمعروف السنة ما يقسم نرغاعه وأداء ويقذتان إليه القفك محانا وإحلق الدلاء ويقذوا بإحسان سنونا السن فتفسير ذلك أرنك تفسيرك سوحويا فيما أن نراس عنه أمرين أنه والله أعلم إله ما قرنه أن من عظيه قفك الله من أخيه ولا ركي شيء, شيء من العقل مكتع فليتبعها الرعاء بالمعروف وناقه وليؤدها وجوده الى حقي سبحانه احسن انسان ان يكون نق بما وصلنا وحووا الدفاعي وحمس لا تصدق العاقله احدا اصاب نفسه عمدا يعني مرقس وحويا مساله لحدي ومرقس وحويا عمدي حدي قف نفسه بدلي اسل oo kacsamo ku gafay mag marka saxawayaan inay la laga bixiyo oo halasiya isaga marka waxaan wayaan xafadisi magta halasiya la yiraaho oo warasadii dhaxlay mag halasiya la yiraaho aruntaas imad khariir sugan ma aha bulayahay marka saxawayaan cidna lagu male marka saddexdii mar khamid wali isku andi qasadu isku dilo wala isku waafaqsiya khata laakin adu isku dilo isla hela ka waran waxa uu isku dhufto taayada waa khilaaf ay ku jiraa faunu gudama rahimu allah ta'ala mugniga jallkalaw yaato laba iyo tobanad safaha 303 marku maray wuxuu tilmaamay rahimu allah ta'ala nasanaasi hadii إن markaa aaqiladiisa lagu leeyahay hadiyadu diidan ayaa qaadan li warasati waa khabaanta warbaxay mahay ah ahmad qama hadii ay taawatan taawaa barki markaa wana awzaa ishaaq sida ay qama markaa ugu xalwariyay ibraahin nin baa daneer khiiyii darx markhu fuululbu ku dhuftay oo sii waa falirki wa isha kale dhacay isoo afuqday u rooxayni macsiinsa salaaxin saabi xiyo waddii saay sidii la wasti dii war soo dii salaalasiin magta ah afar baraha hukoomi yiraahaan umadna fi asri adku khilaafta mas'alada mahayn leeyiraahaan ha mas'ala gariib oo yaso أهل العلمي أمرتها قبل أن يقولون وحي قبان ما هو بلاش مي قبان منهم مالك بها كميدة سعور بها كميدة شافع بها كميدة أصحاب الرأي بها كميدة صح إمتاز ميتكير غاجحة واحة غاجحة ما استطاع الله الضغط وحيهش أما خطانه إياه أما عنده إياه إنه أحبه إلتميس أدوه يستاوي أدوه يساعدون إياه إنه أحبه إلتميس وكا وكا waxay u diriseen caamro bin al-aqwaa khaybar markii la tigi ila dagaalamay ayay muraxab ninkii la dhigay khaybar markaa joogay ayay isku soo baxeen wakiilaha markaa qad aanu markay khaybar run aniga muraxab mudirgoo mushaaki salaax batoon mudirgoo waxaay markaa khaybar waxay ogaatay baa in muraxab aniga la yiraahdo nin la tijeeray aanu hadaladay waxan barugud tijeebeyay xubkaniga iyo qalabkeeguna weyn ilaqwa oo sabonto laqac walaalay haayeen caamir mad kha seefti soo marseen caamir seefti sa gaabnayd ku soo noqotay ku dhallaw igi ka dhacday kaboo bin say nabiga lo sheeg sallallahu alayhi wasallam hemma kala bixin nabiga ma dhihin hadith wala hadith fiisay xamasil ma kala bixin ma dhihin sallallahu alayhi wasallam ilinkoo qowl اما هو ورد لنا سيدنا ايهما اولى يعلنها كبخت وكا النوديل خايره فسبلتي دلوقتي مرقد علي ابو بخي مرقد علي مرقد ابو بخي مرقس حويان وحويل مرقس حويان ها مرقس استنوه غبي مرقس سماه امه حيدر كاي كريان وفيهم تيلا صاعي تيلا صندري ارو ابيامن عاس سنه قاداي برقا يا انو وخا لو اغي هي ان حتا علي وحول هو لا يتجابيه سبحان الله فاهمين و خويلي مرخا ولي با تنويديب انا حيدر دي بخصي لبخ ولي دي بخصبيد يا و سا مرخا ليه اركو ولا يبا قيمي و ha ma caan marhabkiis walwaali maran bala waabiyo goor ul khadiyo algan waayba soo hayaalna marartay ba intu waabiyay umba hadana soo jeedsad isirumba ku kala furay ba balaa ka um wadha ila qablada u dhicmaada waa gaal qablada gaal qablada xagaba ya arin moxtaaba haddii murkha taasu murkha ka hadlay maali fudhahi waxa uu Allahu subhanahu ولا ta'ala qaalay maali wax huru wala taaqlu aaqila suulku murkha madbixineysa hadan qofna ka mixineysa magtaasa ama nafso naftiisa siiba ammad ka soo asibay murkha baa an gafasiib murkha bi shay wakhba walaa dali ka murkha suxawayan qawanka duushii su'raayo ahli fiqahaa indana nagtayda walaa ضمن العاقلة عاقلة مركا مكوحكمي مركا مكوحكمي من دية العمد دي ليلة كسفها شيئا وحبا ومما يُعرف به ذلك على أنك أوحلون قررنا يوحكم بنا أن الله تبارك وتعالى وحلي يطفك كسف قفد الله ما يصمع لا يصمع حبيان كامل ونبحنا كنفتي سيد الله عن نبحنا من باب أولاوية كما يعرف بذلك روح الوجر وحاكمه ان لا اعتبار قط على روح في كتابه فمن في قفله عفيه لو يسقم من اخي شيء فالتراوح فعلي دشي سوا اشباع راع تم المعروف وانا قرع وادام يجري شان ذلك هذا تفسيد جز فيما مرصان عمرنا والله اعلم انه قفله سيو لشيء شيء من عقل مقته كمدا فليتبع حر راعه بالمعروف هناك murxas soo noqso naxnaa ugu gudoo qalmarruhu xuri fiis samiyil mahad sabiga alladi ka salaama allah maalo noosunaan iyo wal mar atu gabadha la si taaso la ma allah maalo noosunaan ila janan mar xujinaayo dib gar siyo xad uu mid koojinaayo tan dhaawac duulad sulisi finis ka yah maana sulisudiyad luus nkhayr oo maxalan bunaqila deeyo muudahiyo ku noocaas ah ay markay istamigi baawac ama gabadhi marka maalna ayna rahim inuu baaminu markaasii waa damaanay cala sabi sabiga lagu leeyahay oo walmarta gabadha fiilimaa xulooq aanan dhawaya inuu baamin wax lagu dhawayo cala ciimaalima xuluuuga khaasatan oo kaliyan wa in kaana allahuma maaluu ma laaduu suunaaday oo xiba minuu laga qaadi wa in la hadii kaleena ma lahayn fajinaaytu kulli waahidin midka sadhaa uugeysay oo minuma gabadhay sabiyay kamida deynun calaywa deynagu leeyahay la isacaa aqalati tolka duushisa maaha min waxba ولا يؤخذ اللقاوى القادمه يا ابو السبيغ ابا مرخا السبيغ ابا قلى داقلي جنايه السبيغ المهره السبيغ باو خوجي سي ماكتي سالي قادما يو اي الله و سعان وليس ذلك علي ان قاسنا واجبكما مرخا من القصاصي كرانو ديل مي قصاص هو وجبي و قنغار ما فكرمر قاسو خاوي ماكتينا ده ابي مرخا تو كبخي احسانان واصخويان والا هذه كلمه ان ما wa ay halahum عليه alayhi wa sallam lakina bi khata'an أي wa qalat ay marka ay marka sanigu khata'an ay wuxuu dilan marka waxa waya magtan ba laga qaadaya wa ay himir qasahu wa ayu qad Abu Subayl bi الأمر أمرك عندنا أنك أكتئذها الذي أمرقصه الاختلاف فيه خلافنا وقصنا أن العبد الدونك إذا قلت لمرك الذي كان فيه القيمة القيمة بها كواجهيسة يوما يقلت المالك الذي ليه ولا تحمل المرقص حوية أم حمدها عاقلة قاتل كي وحد الله توقيسي من قيمة العبد الدونك ما اكتئس مرقا كما قادر شيئا وحبق الله يرايا أو كثر ما فربنايا وَيَنَمَا ذلك، أَرْنَقَس وَيَنَمَا ذَلِكَ رْنَقَس حَوَيَّنَ الَّذِي فِي دُشِيُّو أَصَابَهُ أَصِيبَي فَطَاوَعَ غَيْسَي فِيمَالِي خُرِيسَ عَلَى قَاضِي خَاصَّتُنْ وَكِلِيَّ ذَلِكَ مَا قَبَالَقَ ذَخْرُهُ دُونِي مَهْغَارِي وَإِنْ كَانَ قِيمَةُ الْعَبْدِ أَدْنَى مِنْ قِيمَتِي سَادَتَيْتَهْ هَدِيَّةٌ دِيَةٌ ظَمَّ أَوْ سَرَمَ كَوْ بَانْتَايْبَا أَوْ دَادِي لَوَدَ لَوَدَ قَخْمَلِي غُويُو دِيَادِي سَوْكَ بَدَنبَ فَدَالِكَ عَلَيْهِ دُشِيَّ سَوْيَان فِيمَالِي وخو كدخن انا عبدا دونكو سلعه طواله ارا ومن السلعه راه كميده باوما جوو خوكن دا في ميراث العقل مكت ان دخلوا يوا تقليد ان في دحديثه وحدثني يحيى باي وراني اعماله كوردان الشاب زوريان عمر خطاب نشد الناس الذات في برداري بمن المشا منه كرداري من كان عنده قفواه في سيهبه علم علم من الدية الدية حقه أو يخبرني أن يخبرني وعينه إيقا ورحمه فقام الضحات من الصفيان الكلاب فقال وحوهي كتب إلي وحيصه قرر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنوى الغفة للدحلسيو إن امرأة أشهم الضبابي ننك أشهم الضبابي الليله حاسكي سمرخان للدحلسيو من دية الزوجها الزوج كيالا مكتنسا فقال له عمر وخطابا كويلي ادخل الخبا وارقوه جلا قال حتى يأتيك الله انكوي منيو فلما نزل عمر وخطابا مركو الدقي أخبره وضحاك وأو ورخمي فقبع بذلك انقاصه كحكمي ورمو خطاب قال من الشياب وحيري وكان أشيام وحوها وكان وحوها قتل أشيام أشيام دل خطا عن قفوها وحدثني المارك باي ورخنا اي حمص عيد لانسادي عن عمرو الشعيبي عن ابي ان رجلا من امم بني مدلج كامل او يقال له قتات لدحيدري يا حدا فكتوري ابنه ويل كيسه بسيفه او كتوداي فاصاب الساقه وكوكو كغه دحاي فمسيه في جرح طاعي سيب برقداي ديبو برقداي فما سو دنتي فقدوا الصراقه بنجش با سوغلاي على عمر خدابو سوغلاي فذكر ذلك لوارن تاسو شيغي فقال له عمر با كيري على ما يقدي عدود قد دياري على ماء قديدين. قديد لماذا قديد لأبيها يرعى لأمركة سحوية أحلق قديد ومن المكيين مدينة حيساء حل حلقة مركة سحوية وحد قد دياري عشرين ومائة ضعير بقل... بقل... بقل... البطلئي حتى أقدم عليك إلا أنك أصدق له فلما أقدم إليه مرخة مرخة أصدق له من تلك الإبليب كقاضي 30 حقه تنصب حقه و30 جلعه و40 خليفه افرتن وداريمان سنه طال وحوري اين اخو المقتول كل الديل ولا الكي اوي قال وحوري ها ان ذا واكن قال وحوري خذها قاض فانا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوري ليس لي قاتل من وح دله وسنانه شيان واحد وهو ليه ما سبحان الله ما دام وح دله ويلكي سنه ودله مكت وا لقى قاضي مره دي مكت له قادينه مكت ده وحا قادنها و أمرها كأوحوهيان كأوحوه ماكتبه الله بحيني ماكتبه الله بحينيان كأوحوه دلم قاضن ايوه و وقالوا... القاتل لا يريد لكنه حده قاضن ايوه و لا أركبه قاضن ايوه قل له احد كميد بدينا نفسي علم درما كله ينفاص تفسير كيرو الله أعلم السلام عليكم <تصفيق>